تول ما زان جوالي ورقمك فيه يا يما هلا بالطايب الغالي كلها يما تول زان جوالي ورقمك فيه يا يما هلا بالطايب الغالي يلها يما ولا حدنيا طريف بالي وجههم ضاقت واخمه سوا لا جيتي قبالي مسحتي دامه الغم ولا حدنيا طريف بالي وجههم ضاقت واخمه سوا لا قبالي مسحتي دامه الغم وجهو ماشي للموالي وغني فيك يا يما وجهي مشي الموالي واغني فيك يا يما توما زاني جوالي ورقمك فيك يا يما هلا كلها يمنا توما زاني جوالي ورقمك فيك يا يما هلا بالطايب الغالي وروحي كلها la كلها tutta yemma, la rohi